ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي من وعلى اله وصحبه اجمعين ليجبر بهذا السجود الخلل الذي وقع فيها ف إ ن لم يفعله فلا شيء عليه ويكون قد ترك صلاته على النقص الذي وقع فيها ولكن صلاته تكون ص ح ي ح ة فهو مندوب إ ذ ا فعله ا ل إ ن س ا ن ا ث ي ب عليه وجبر خلل صلاته و إ ذ ا تركه لم يعاقب ودليل مشروعيته سجوده صلى الله عليه وسلم ل س ه وسجود ي في في صلاته في اكثر كما من موضع السهو يشرع في حالتين ا ل ح ا ل ة الاولى عندما يترك الانسان شيئا م أ م و ر ا به في ا ل ص ل ا ة فاذا ترك شيئا م أ م و ر ا به شرع له سجود السهو ي وليس المراد ب ا ل م أ م و ر كل ما طلب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعله و إ ن م ا هو بعض ا ل م أ م و ر كما لو ترك ركنا ثم تذكره او ترك, طبعا يجب عليه كما سنتكلم عنه بالتفصيل أو ترك بعضا من ابعاد ا ل ص ل ا ة أ م ا لو ترك هيئه من هيئاتها ف إ ن ه لا ي ج د ا ل س ا و ي مع أ ن ه م أ م و ر به فقول ا ل إ م ا م النووي يندب أو تجد سنة تجد أو السأوي عند ترك م أ م و ر به المراد بعض ا ل م أ م و ر به وليس المراد كل م أ م و ر به ل أ ن بعض ا ل م أ م و ر به من هيئات ا ل ص ل ا ة لا يسرع له زجود السهو ولو سجد للسهو عنه ب ط ر ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه زاد ف ا ل ص ل ا ة أ ف ع ا ل ا لم تطلب منه س ر ع ا ف ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ن يسرع زجود السهو عند ترك م أ م و ر به مما يجبر بسجود السهو ي ومما شرع له السجود و ا ل ح ا ل ة الثانيه ة التي يشرع ي ف ا ا سجود س ل هي و هي عندما يفعل ا ل إ ن س ا ن شيئا منهيا عنه مما يجبر أ ي ض ا بسجود السهو ي على التفصيل الذي س ن ذ ك ر ه و إ ل ا فبعض المنهي عنه لا يشرع له سجود السهو ي ولو سجد ا ل إ ن س ا ن له عالما عامدا ب ط ر ت صلاته ل أ ن ه يزيد في ا ل ص ل ا ة شيئا لم يطلب منه فعله ف ا ل أ و ل وهو ما ي س ر ع له السجود عند ترك م أ م و ر به إ ن كان المتروك ركنا من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وقد عرفنا أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة في الدروس ا ل م ا ض ي ة وهي التي إ ذ ا تركت بطلت ا ل ص ل ا ة من ت ك ب ي ر ة الاحرام أ و القيام أ و ا ل ق ر ا ء ة أ و الركوع أ و السجود إ ل ى آ خ ر ا ل أ ر ك ا ن ف إ ذ ا ترك ركنا وجب عليه تداركه ولا يجبر بسجود السهو أ ب د ا أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ما يجبرها سجود السهو فمن ترك ر ك ع ة من ركعات ا ل ص ل ا ة ثم تذكر ما يجبر هذا بسجود السهو ومن ترك ركوعا أ و ترك سجودا ثم تذكر أ ن ه تركه ف إ ن ه لا يجبر بالسجود السهوي ومن ترك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة في ر ك ع ة من ركعاتها ثم تذكر أ ن ه ترك ا ل ف ا ت ح ة ف إ ن ه يجب عليه تدارك الركن يجب عليه أ ن ي أ ت ي به و إ ل ا فصلاته ب ا ط ل ة لا يجبرها سجود السهو أ ب د ا وسواء في ذلك أكان إماما أ م م أ م و م ا او م ف ر د ا يجب عليه ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة فلو تركها سهوا وجب عليه أ ن يتداركها ولا يجبر تركها بسجود السهو لكنه في بعض الحالات يتدارك الركن ويشرع له سجود السهو معه وقد ا س ر ع السجود ك ز ي ا د ة حصلت بتدارك ركن تذكرون ان ك ل م الانسان الصلاة ان الإنسان اذا ترك س ج د ه من ا ل ر ك ع ة الاولى سهوا ونزل ترك الركوع إذا ترك الركوع سهوا للسجود م ب ا ش ر ة فسجد سجوده هذا ليس صحيحا لانه مات بالركوع بعد فاذا سجد السجدتين ثم قام الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة كل هذا الذي فعله يعتبر لغوا ولا يعتد به فاذا ما ركع في زعمه ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وتذكر انه ترك الركوع من ا ل ر ك ع ة الاولى نقوله الان اثمنت ركعتك الاولى وكل الذي فعلته له لا يعتد به وبناء على ذلك هو زاد في الصلاه افعالا زاد فيها سجتين وزاد فيها قياما ولو فعل هذا متعمدا ل ب ط ل ا ل ص ل ا ة ه ولكنه فعله ساهيا ولذلك عفونا عنه والزمناه بالاتيان بركعه تداركا للركعه التي هو ا ل آ ن صلى ركعتين في نعتقده ولكنه في الواقع صلى ركعه واحده ف إ ن ن ا نقول لو يجب عليك أ ن تصلي ا ل ر ك ع ة التي تركتها أ ومع ضيعتها و ذلك يندب لك س ج و د السهوي للخلل الذي وقع في صلاتك فقد زدت فيها سجودين وقياما وحركات مع السجود ومع القيام لو فعلتها متعمدا لبطلت صلاتك وعند ذلك يسجد ا ل س ه و ليتدارج يجبر الخلل الذي وقع في صلاته فإذا إ ذ ا تدارك الركن و أ ث ن ا ء ت د ا ر ك ي للركن ذ ا د بعض ا ل أ ف ع ا ل ف إ ن ه ي س ر ع له سجود السهو حتى يجبر الخلل الذي وقع في صلاته أ و ترك ا ل إ ن س ا ن بعضا من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة عندنا تقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة إ م ا أ ن تكون أ ر ك ا ن ا وهي ا ل أ م و ر التي تتوقف عليها ص ح ة ا ل ص ل ا ة يلزم من عدمها عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة وهي جزء منها مثل ا ل أ ر ك ا ن التي قرناها و أ ب ع ا د النوع الثاني من أ ع م ا ل ا ل ص ل ا ة أبعاد هذه ا ل ا ب ع ا د لا تتوقف عليها ص ح ة ا ل ص ل ا ة فلو تركها ا ل إ ن س ا ن ساليا أ و تركها عامدا ما يؤدي تركها إ ل ى بطلان ا ل ص ل ا ة ولكنه إ ذ ا تركها يندب له أ ن ي ج د للسهو سواء أ ت ر ك ه ا جادلاً عاملاً ت ك هذه ا نافياً الحالين الزو عامداً نافياً يسرع على كل يسرع له سجود أو ا ل أ ب ع ا د الاول ب ع ض ل أ هو القنوت في ص ل ا ة الفجر ل أ ن القنوت في ص ل ا ة الفجر س ن ة ث ا ب ت ة عندنا فمن ترك القنوت في ص ل ا ة الفجر ف إ ن ه يندب له أ ن يسجد ل ل س و هذا هو البعض ا ل أ و ل لكنه لو لم يفعله فسواء اتركه عامدا أ م ساهيا ما يضر ما ت ب ط ل صلاه ل أ ن ه بعض ولكنه ما ج ب ر الخلل الذي وقع في صلاته إ ذ ا البعض ا ل أ و ل هو القنوت ط ل ص ل ا ة الفجر والبعض الثاني قيامه وهما متلازمان ل أ ن ا ل ق ن و ط لا يكون إ ل ا بعد الاعتدال ف إ ذ ا ترك ا ل ق ن و ط أ و ترك القيام ل ل ق ن و ط ف إ ن ه يسجد بالسهو عنه والبعض الثالث هو التشهد ا ل أ و ل عندما تكلمنا على ا ل أ ر ك ا ن قلنا التشهد يكون ركنا عندما يعقبه السلام وهو التشهد الأخير في الصلاة والتشهد الوحيد الأول والعصر والعفاء والمغرب التشهد التشهد يعقبه كالتشهد الظهر الأخير الصلاة الربعية الصلاة الصناعية فإذا كان التشهد لا سلام صلاة في في في فهذا التشهد بعض من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ت ر ك و ا ا ل إ ن س ا ن م ت ع ن د ا أ و س ا ه ي ا يندم ل و أ ن يسجد للسهو ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد ا ل أ و ل من الظهر نازيا وسجد قبل أ ن يسلم رواه الشيخان أ و قعوده التشهد ا ل أ و ل أ و قعوده على معنى لو انه فعل التشهد الاول وهو قائم اصلا ما يعتبر لانه في تلازم من ترك القعود ترك التشهد لا شك في هذا فلو قاله وهو واقف فرضا ما يعتد به وبناء على ذلك ص ا ر ت ل ا ب ر ا ض الان ا ر ب ع ة القنود وقيامه لانه لا يعتد به الا بحال القيام ف ل ه فعله بغير ح ا ل ة القيام ما يعتد به والتشفد الاول في ا ل ص ل ا ة التي فيها تشهدا وقعوده فلو ف ع ل و ا في غير ح ا ل ة القعود ما يعتز به والبعض الخامس هو ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ا ل أ و ل و أ م ا ا ل ص ل ا ة على النبي في التشهد الثاني فقد م ر ر ا ن ا أ ن ه ا ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة فمن تركها ب ط ل ا ل ص ل ا ة و ه ي بعض في التشهد الاول أ و ل ل في ص ة الظهر التشاهد ل أ في ا ل ظ ه ر والعصر والمغرب والحجاره فمن تركه سجل ل ك ل الصلاة على النبي على صلى الله عليه و س ل م وراء القنوث هذا هو البعض السابع ل و ا ا هو ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل حيث سنناه قلنا إ ن ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ا ل أ و ل بعض س ن ة ولا يسن ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل وفي التشهد ا ل أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل س ن ة فحيث سننا ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل ف إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة عليهم سجد للسن فالابعاض التي يندب السجود لها القنوط وقيامه و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتشهد أ و ل و ا ل ص ل ا ة والقعود و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه و ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل ي حيث سنناها ولا تكبر سائر ا ل س ن ة يعني كل ما ذكرنا من هيئات ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى كتكبيرات الانتقال والتسبيحات في ا ل ر ك و ع والسجود ووضع اليد ا ل ج ن ة على ا ل ج س ر ى وضعها فوق السره او ق ر ا ء ة ا ل ص و ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ و ا ل ص ل ا ة ب ا ت ت م ة الصلوات ا ل إ ب ر ا ه ي ي ة أ و غير ذلك من الهيئات التي مرت معنا ف إ ذ ا ت ر ك ا ل إ ن س ا ن عامدا أ و ساهيا ما يسجد للسهو عنها ولو سجد للسهو عنها تبطل صلاته ل أ ن ه لم يثبت عن الشارع أ ن ه أ م ر بهذا أ و فعل هذه هي الحاله ا ل أ و ل ى أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن شيئا م أ م و ر ا به ف إ ن كان ركنا وجب تداركه فان وقع في تداركه خلل ب أ ن زاد في ا ل ص ل ا ة بعض ا ل أ ب ح ا ث ف ج ل ا ل س ه و أ و ترك بعضا من ا ل أ ب ع ض ا ل ح ا ل ة الثانيه ة التي الإنسان ا ل يسجد و ي ف ه او أ السبب الثاني من أ س ب ا ب سجود السهو هو فعل شيء نهي المصلي عنه وهذا الذي ينهى المصلي عنه ينقسم إ ل ى قسمين في ح ا ل ة تعمده اما ان يبطل تعمده ا ل ص ل ا ة واما الا يبطل تعمده ا ل ص ل ا ة فعل المنهي عنه ينقسم الى قسمين ه س ا ن بعض ط ل قطلاته و ب المنهي عنه اذا تعمده الانسان ما ت بطلت صلاته فما نويل عنه الانسان ان لم يبطل عمده كالالتفات في ا ل ص ل ا ة رجل التفت بوجهه ولم يحرك صدره على ما ذكرناه هذا منهي عنه مكروه و ا ل خ ط و ة كان خطا خ ط و ة و ا ح د ة متعمدا او ساهيا هذه ما يبطل ع ن د ه ا ل ص ل ا ة قال هذه لا ي ز ج د ل ل س ه و عنها ما لا يبطل ع ن د ه ا ل ص ل ا ة كالالتفات و ا ل خ ط و ة والخطوتين وتحريك اصبعه او تحريك شفته او تحريك عينه او تحريك انفه على التفصيل الذي ق ر أ ن ا ه في الدروس ا ل م ا ض ي ة ما لا يبطل عمده ا ل ص ل ا ة لا ي ج د ل ل س ه و عنه سواء افعله عامدا او ث ا ب ي ا واذا ت ج د ل ل س ه و عنه بطلت صلاته و إ ل ا ب أ ن كان عمده يبطل ا ل ص ل ا ة فاذا فعله عامدا ب ط ل ق صلاته كمن تكلم ت ا ل ص ل ا ة بكلام يسير او كثير واذا فعله ساهيا فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يسجد للسهو عنه كمن طول الركن القصير ساهيا ح ل الاعتدام الركوع وفي الجلوس السيدتين ت ي في وفي بين ن من ما وتطويله يحتاج للسجود السهوي اذا اطال الاعتدال اكثر من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة او اطال الجلوس بين السجدتين اكثر من التشهد المفروض ف إ ن ه يسجد للسهو في هاتين ح ا ل ت ي ن و إ ل ا فلا يسجد ل ل س ه و كان أ ط ا ل ه أ ق ل من هذا ل أ ن ه ما يكون قد عمل خللا في الصلاه يحتاج معه ل أ ن يجبره ب ز ج و د السهو ي هي الكثير ه بعمده طبعا تبطل من باب الكلام الأكل أولى مثل من أو الأكل سواء كان كثيرا ام كان قليلا فانه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجد السوء ان وليس في ا ل ظ ل ا ة اذا كان سهو الفعل ي مطل ل ل ص ل ا ة فحمده من باب اولى وبناء على ذلك ما يجد السوء ان لو خرج من ا ل ص ل ا ة لهذا المنافي الذي فعله ولو نقل الانسان ركنا قوليا مثل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة او التشهد ا لاخير ركن قولي ا ل ف ا ت ح ة ركن قولي التشهد الاخير ركن قولي الركوع ركن عملي فعلي السجود ركن فعلي اركان ل ا ه انقسم ل ق س م ي ر ك ا ن ف ع ل ي ة و أ ر ك ا ن ق و ل ي ة فلو نقل ر ق ن ا قوليا ك ف ا ت ح ة في ركوع أ و سجود أ و قرا التشهد بالقيام نقل الركن القولي من مكانه إ ل ى مكان آ خ ر ق ر ر الفاتحه في الركوع او السجود و ق ر ر التجهد في ح ا ل ة القيام او في ح ا ل ة الركوع قال لم تبطل بعمده في الاصح لو كان هذا متعمدا ما تبطل به الصلاه ومع ذلك يسجد للسهو عنه لم يبطل عمده الصلاة ومع ذلك ونحن ذكرنا في ب د ا ي ة الحاله هذه أ ن الفعل إ ذ ا لم يبطل عمده لا يسرع ل ل إ ن س ا ن له السجود عنه قال وبناء على ذلك تستثنى هذه ا ل ص و ر ة من تلك القاعده ة القاعدة الصلاة تلك التي ذكرناها وهي أن الفعل إذا كان عمده لا يبطل الصلاة فإنه لا بالتأويل ذكرناها كان إذا عمده ع يجد وهي أن فإنه ن وإذا كان عنده الصلاة على ذلك ذكر لله تعالى. ونحن إ ذ ا ا ك قلنا ل ان ة الاذكار ل قلنا ل ى ونحن إن كلما كان خطابا لله لو قاله الانسان في ا ل ص ل ا ة ما يبطل ا ل ص ل ا ة ما كان خطابا لله تعالى ما يبطل صلاته برنامجنا هذا في الدرس الماضي كل الاذكار كلها ما تبطل ا ل ص ل ا ة ويقع ل ى ا ل ا ن س ا ن متعمدا إ ل ا إ ذ ا كان فيها خطاب ل ل آ د م كان قال لجاره في ا ل ص ل ا ة عندما يعقب ي ح م ك الله هذا ذكر ولكنه في خ ص ا ب ادمي ل فتبطل به ا ل ص ل ا ة فنحن قلنا ان ا ل ذ ك ا ر كلما تبطل ا ل ص ل ا ة و ا ل ت ش ا ه د ذكر من هذه الاذكار لكنه ركن قوري ي نقله من مكانه الى مكان اخر كان المفترض ان لا نذكر هذه ا ل م س أ ل ة هنا لاننا تكلمنا على الذكر م س ل ق ا بان كل ذكر ما يبطل ا ل ص ل ا ة ك لماذا هذا النووي هذه مساله لان ذ ه الركن و و ق ع فيه خلاف بين العلماء اختلف فيها اصحابنا من اصحابنا من قال ان نقل الركن القولي يبتل ا ل ص ل ا ة وبناء على هذا من قرا الفاتحه ب ا ل ر ك و ه والسجود بطلت صلاته ومن قرأ التجهد في القيام او الركوع ب ط ل ا ل ص ل ا ة ولكن الاصح الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تبع ع ا ل ى ت للامام الرابع رحمه الله ان نقل ا ل ر ق ن القولي ما يبطل ا ل ص ل ا ة ومع ذلك يسجد للسهو عنه ف ل ت ن ي هذه ا ل ص و ر ة من ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها ان ا ل ف ع ل اذا كان ع ن د ه لا يبطل ا ل ص ل ا ة لا يسجد للسهو عنه قال ولو نسي التشهد قلنا التشهد بعض من أ ب ع ا د الصلاه اذا ت ر ك و ا ل إ ن س ا ن ساليا سجد للسهو عنه ف إ ذ ا نسي التشهد ا ل أ و ل له ح ا ل ة إ م ا ان يقوم ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وينتصب أ و يقوم ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ولكنه لا ينتصب بل يكون الى القيام أ ق ر ب منه الى ج ل و س او يقوم ولا ينتظر ولكنه الى الجلوس أ ق ر ب منه الى القيام ربما كان م أ م و م ا ف ا ن يقوم امامه ويجلس هو واما ان يقوم امامه ل ثم يجلس هذه ح ا ل ة ث ا ن ي ة واما ان يقوم هو وامامه جالس هذه حاله ثالثه وكل ح ا ل ة من هذه الحالات لها حكم حالات قرأت عندنا ك ث ي ر ة إ ذ ا جمعنا حالات ا ل إ ف ر ا د وحالات الاهتمام قرأت عندنا مجنوعة الحالات من كلها تحتاج إ ل ى تفصيل فاذا نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصاب هذا الكلام على الانسان المنفرد الذي لا يصلي في الجماعه ة فإذا ا نسي ل ت ش د بعد الأول امتصابه الركن تلبسك وذكره ف إ ذ ا قام إ ل ي ه ا صار ا ل إ ن س ا ن د ا خ ل ا في الركن والتشهد ا ل أ و ل سنه بعض من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة قال ف إ ذ ا تلبس ا ل إ ن س ا ن بالركن لا يتركه ليعود منه إ ل ى البعض الحفاظ على الركن أ و ل ى من الحفاظ على البعض ف إ ن عاد عالما بتحريمه بطلت ا صلاته ب ح ر ي بطلت صلاته و أ م ا الجاهل ما تبطل صلاته قال ل أ ن هذا مما يقفى على العوام واليوم ا ل أ م ه كلها عوام ل أ ن هذا ما يعلمه إ ل ا قليل من المسلمين ف إ ذ ا فعله عالما عامدا بطلت صلاته ف إ ن فعله ناسيا ساهي قام ا ل ر ج ع ه الثالثه وتذكر أ ن ه ترك التشهد الاول فركع ناسيا عالم هو ولكن نسيا وفي هذه ا ل ح ا بالسهو ل ة يسجد في هذه ا ل ح ا ل ة يسجد ب ا ل س ه و لانه فعل منهيا عنه المفترض به أ ن ه لا يرجع إ ل ى البعض من الفرد من الركن وكذلك إ ذ ا كان جاهلا ا تركه ساهيا ناسيا أ و تركه جاهلا فيسجد ل ل س ه و عنه إ ذ ا كان ع ا ل م وسعى لا ي ب ط ل صلاته ي ج د س ه و إ ذ ا كان جاهل ا وفعله يسجد للسهو عنه أ ي ض ا ويتصور هذا ويتصور هذا ف ما دام جاهل كيف يسجد للسهو ربما يكون عالم ب ا ل ق ا ع د ة بشكل عام أ ن ا ل إ ن س ا ن فين للبعض ولكن ما يعلم هذه ا ل ج ز س ي ة ما يعلم هذه ا ل ص و ر ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ان يكون في ا ل ص ل ا ة ويذكره واحد من الناس يقول لقد فعلت فعلا مبطلا ل ل ص ل ا ة وعند ذلك يسجد للثوى الا بالجاهل سوف لا يعلم مدام جاهل ورجع إلى おいしそす ا ل م ت ا ب ع ة اكد من ا ل ت ن ب س ب ا ل ف ر ي ض ة ولهذا سقط بها القيام ل ق ي ا م في ا ل ص ل ا ه ركن من اركانها فاذا جاء مسبوقا وجد ا م ا م راكعا يركع ماهو اكتسب له ر ك ع ة ا ل م ت ا ب ع ة اسقطت عنه القيام وهو ركن ه وهو عنه قراءة تفقط ركر الفاتحة وهو ركن. فان التنبث بالفريضة وعودته الى امر ا ل مشروع من باب اولى ولذلك قال الامام النووي الاصح وجوب عوده لمتابعه الامام مخالفا بذلك الامام الرافعي رحمه الله فاذا ر أ ى امامه قد قام وجب عليه ان يتابعه فاذا عاد الامام للجلوس وجلس قال م ا يتابع ا ل م أ م و م لان الامام في هذه احد امرين اما انه متعمد بطلت صلاته واما انه ساهي وليس لي ان اتابعه في اطاعه مبطئ وليس علي ان اتابعه في خطيه لانه فعل امرا ان كان قد ت ع م د ه بطلب صلاته فكيف هو ت ا ب ع ه عليه قال يجب عليه ان يقف م طاقة و واقفا ل السوء القيام زرصورة ولو نهض عمدا لانسان منفرد نهض متعمدا ولكنه لم ينتصب وانما كان الى القيام اقرب قال بطلت صلاته ولو نهض عمدا فعاد إن, ان كان الى القيام اقرب واما كان اذا اعتبروا كونوا ق ر ب الى القيام كانه انتصب وقام واما اذا كان الى القعود اقراب في هذه ا ل ح ا ل ة ما ت ب ط ى الصلاه ولكنه يسجد ل ل ت س ب ع هذا ب ا ل ن س ب ة للتشهد ومثل التجهد القنوت فلو نسي القنوت فتذكره في سجوده لم يعد له اذا كان قد سجد بان وضع جميع اعضاء السجود على الارض الاعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وباطن القدمين ف إ ذ ا وضع هذه ا ل أ ع ض ا ء ا ل س ب ع ة على ا ل أ ر ض م ل ا يجوز لو أ ن يرجع إ ل ى ا ل ق ن و ط ف إ ذ ا رجع إ ل ي ه بطلت صلاته ل أ ن ه رجع إ ل ى بعض بعد أ ن ت ل ب ذ بالفرد و إ ذ ا لم يضع كل أ ع ض اعضائه ئ ه وإذا لم ي ض كل أ ع ب أ ن ترك بعض ا ل أ ع ض ا ء لم يضع ط ب ع المتطور ا في هذه ا ل ح ا ل ة اكثر شيء لانه اخر شيء ي ضعه الانسان ف ا ل ج ب ه ولكن لو لم يضع كل اعضائه وضع بعضها وبعضها الاخر ما وضعه بغض النظر عن الموضوع قال ع ل م ا ء له ان يرجع الى ا ل ق ن و ط لانه ما ت ل ب ث ب ا ل ف ر ي ض ة ب ع د و ف ي ه ذ ه الحالة يسجد مثله ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له يعد ويسجد قبله هذا و للسهو ان بلغ حد الراكع متى يبدا سجود للسهو قال اذا وصل لحد الراكع وزاد عليه يسجد ا ل س ه و اما اذا حان ا ل ح ن ا م قليلا ثم تذكر قبل ان يصير الى حد الراكع قال ما يسجد ا ل س ه و ولو شكل إنسان في ترك بعض بعض ما تلقن ترك البعض. شك. ترك ترك انسان ما في بعض بعض هل تركت القنوط او ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه او ا ل ص ل ا الصلاة على الاله ن ب ي عليه ص الصلاة ل والسلام أو الصلاة على ل ا او ة آ حيث سنناها قال شك ما هو متيقن ولو شك في ترك بعض ت ج د لان الاصل عدم الفعل او شكك ارتكاب منهي عنه ياتون انا عملت شيء منهي عنه في ا ل ص ل ا ة فلا يسجد ليش؟ للأصل لان ي ش ص ل ل الاصل عدم فعله الاصل م ل مطلوبات عدم الفعل يعني لو ش ك في التشهد هذا شيء مطلوب منه هل فعله او لم يفعله الاصل انه ما فعله ما يقال إ ن ه فعله الا إ ذ ا تيقن و أ م ا ا ل أ ش ي ا ل التي نهي عنها ونصر نعم يعملها فلا يقال إ ن ه عملها إ ل ا إ ذ ا تيقن فلو شك يا ترى أ ن ا عملت شيئا مخالفا للصلاه ة وصفيا ن ه ما عملت إنه عمله وبناء على ذلك لا يسجد ولو سهى وشك فلسجد قال فليسجد سهى في الصلاه وفي آ خ ر ا ل ص ل ا ة نسي هل سجد أ م لم يسجد يا سنى س ي ا ل س ه أ م ا اذا ا ج د قال يسجد ل أ ن ا ل أ ص ل عدم السجود الأصل عدم ا ل س ج و د ا لا س ج و د يعارض ما يثبت ا ل ل ه بيقين ولو كان سجوده في الواقع ونفس ا ل أ م ر ثانيا قد يكون قد سجد ش ا ق ما يدري هل سجد او لم يسجد قال فليسجد ولو شك أ ص ل ا ثلاثا أ م أ ر ب ع ا أ ت ى ب ر ك ع ة وسجد ل أ ن ا ل أ ص ل عدم الفعل و ا ل إ ن س ا ن دائما يبني على اليقين ا ص ح ا ب ا ل أ ص ل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في صريح مصرم إ ذ ا شك احدكم في صلاته ولم يدر أ ص ل ى ثلاثا ام أ ر ب ع ا فليطرح ا ل س ك ة وليبني على م ت ي ق ن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاه فاذا شك اصلى ث ل ا ث ة ام ا ر ب ع ة ي أ ت ي برابعه ة ويجد ا ل س ويسجد وكذلك لو أصلى واحدة شك اطل ام ت ن فان الثانية يصل و للسهو السهو والاصح أ ن ه يسجد و إ ن ز ا ل شكه قبل س ل ا م ه ب أ ن تذكر أ ن ه ا ر ا ب ع ة هو عندما قام في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة تردد هل ت و ي د ان اصلي ث ل ا ث ة أ م أ ر ب ع ة تردد وبعد ذلك قال ابني على اليقين صليت ثلاثا فقام وصلى ا ل ر ا ب ع ة وجلس للتشهد وقبل ان يسلم تذكر يقينا بانها رابعه ل ي س ة خ ا م س ي قال ي ن ق ا مع ذلك يسجد السويس قال لانه عندما فعلها فعلها, متردد. ما فعلها, هو فعلها مترددا فهذا التردد يحتاج الى سجود السوي ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا كل شيء يصلي مترددا واحتمل ان يكون ز ا ئ د ولو تذكر انه ليس بزائد يكون ي ص س الحكم يسجد للزهو عنه قال ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه م ث الثالثه ه شكت ا ث ا ل ث ة هي ام ر ا ب ع فتذكر فيها ب الثالثه قبل ان يفعل الرابعه تذكر انها ث ا ل ث ة سيصلي الرابع وهو على يقيه غير متردد ق ا ل و ب ن ا م على ذلك لا ي ز ج واما اذا لم يتذكر وصلى ا ل ر ا ب ع ة احتمال رابع واحتمال ا ل خامسه ثم تذكر ي ز ج لانه صلاها وهو متردد ولو شك بعد السلام ما ا ن ت ه من سلام شك بعد السلام في ترك ف ر ض بعدما ترى ا ل ص ل ا ة شك هل ترى ان ترك ف ر ض ام لم أ ت ر ك ف ر ض ليس يقينا شك قال ما يعود الى الصلاه وصلاه ت ص ح ي ح ة لان الاصل انقضاء ص ل انقضاء ا ل ص ل ا ة على ا ل ص ح ة ولو شك بعد السلام في ترك ف ر ض لم يؤثر على المجفور لان اصل الصلاه انها وقعت ك ا م ل ة ل ي س فيها نقص ولا اثر لهذا الشرك الذي حدث من زوج وهنا اذا تيقن انه ترك شيئا من الصلاه فهذا يختلف باختلاف الفاصل هل تذكر بعد انقضاء زمن طويل او بعد انقضاء زمن قصير وسنتكلم ع ل ى تفصيل جاي م ع ن ا و س ه ر ا ل م أ م و م حال قدوته يحمله امامه إذا سهل يحمل إ م ا م ه وصورته صور ك ث ي ر ة منها ما ذكرناه قبل قليل لو قال إ ل ى ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة س ا ئ ي ا و إ م ا م ه ج ا ل س ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعود ل م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م ولا يسجد للتهو ي ل أ ن سهوه يحمله ا ل إ م ا م لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما رواه أ ب و داود و صححه بن حبان ا ل إ م ا م ضامن قال ا ل إ م ا م أ ب و الحسن الماوردي يريد بالضمان والله أ ع ل م أ ن ه يتحمل سهو ا ل م أ م و م كما يتحمل الجهر و ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة وغيرهما و ي ا ن م ع ا و ي ة س م ة العاطف م ع ا ابن الحكم السلمي و ي ة م ر م ع ن ا في الدرس الماضي انه قال بين انا أ أ ص ل ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فراني القوم ب أ ف ص ا ر ه م فقلت و ا ت ك لهم ما ش أ ن ك م تنظرون إ ل ي ه فجعلوا يضربون ب أ ي د ي ه م على أ ا ه م ف ل م ا ر أ ي ت ه م يصمتوني سكت و ا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن هذه ا ل ص ل ا ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي أ م ر ه بالسجود السهوي ل أ ن ه كان م أ م و م ا و ا ل إ م ا م يحمل عنه سهوه ولذلك إ ذ ا س ه ل م أ م و م حال قدوته يحمل إ م ا م ه سهوه فلو ظن سلامه فسلم المامون ظن ان الامام قد سلم المسجد كبير وظن سمع صوتا فظن ان الامام قال السلام عليكم فسلم فذال خلافه ب ي ل ه ان الامام لم يسلم بعد قد سلم معه ولا سجود سلامه ه ذ ا خطط له كما لو قابل ورفع ا ل ثالثه من التشهد ما تشهد يجب عليه ان يرجع, وهنا يرجع ويسلم مع امامه ولو ذكر في تشهده ترك ركن الان ليس في ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة بعد اضطهاد ل ص ل ا ه وهو في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ذكر ف ت س ه د ه ترك ركن خير ا ل ن ي ة و ا ل ت ك ب ي ر ة طبعا إ ذ ا ترك ا ل ن ي ة او ا ل ت ك ب ي ر ة صلاه لم تنعقضها وما ضل لازم يجيلها كلها قال قام بعد سلام إ م ا م ه إ ل ى ركعته ولا يسجد للسهو ل أ ن الامام ح ب ل عنه سهوه وهو في التشهد الاخير مع الامام تذكر انه في ا ل ر ك ع ة الاولى لم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ا ل ر ك ع ة الاولى غير ص ح ي ح ة وبناء على ذلك اذا سلم الامام قام الى ا ل ر ك ع ة الاولى ف أ ت ى بها ولا ي ز ج د للتهو ي لانه تابع والامام حمل تهوه لكنه لو كان منفردا نقول ه افعل ا ل ر ك ع ة واسجد ليش ل أ ن كل ا ل أ ف ع ا ل التي فعلها خ ل ج ا ل ص ل ا ة ركوعه وسجوده وقيامه الثاني كان ل ه و ل قوسوه بعد سلامه لا يحمله إ ذ ا ا ل إ م ا م سلم وكان ا ل إ ماموم م م أ مسبوقا فقام ل ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة التي سبق بها مثلا وسهر أ ث ن ا ء ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة هل يحمل ا ل إ م ا م م س ت و ما في امامنا ا ن ق ض الصلاه صلاة الجماعة وشهوه بعد سلامه لا يحمله الامام فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد ا ل آ ن الصوره ة الاولى و ر ة ل ا ل سلم و م ن له ان امامه لم يسلم هو سلم اثناء ا ل ق د و ة الصوره لا ا ل م ع ق و ل ة ا ل إ م ا م سلم وكان الرجل مسبوقا و ل الثانية الثانية الثالثة ر ا او او ب ع ة او سلم ا ل إ م ا م فسلم مع إ م ا م ه سلم ساهيا طبعا عندما سلم ا ل إ م ا م انقطعت ا ل ق د و ة ما عشي ع ل ا ق ة ب ي ن ه من ا ت ا ه ي ا ل ص ل ا ة مر معنا ان ا ل م أ م و م لو ط ا ل ا ل ص ل ا ة ب ع د تسليم ا ل إ م ا م لا يقول ان القدوه م ا سلم الإمام انتهت ا ل ق د و ة ما ا ت ح م ل عني خ ط ر ي فلما سلمت مخطئا صار ا ل غ ط ب ا ل آ ن بعد انتهاء ا ل ق د و ة و ب ن ا ن عن ذلك اقوم واستدرك ما فاتني من الصلاه التي سبقت بها واسجد للسهو لان سهو الان حدث بعد انقضاء ا ل ق بعد ا ق ه الجماعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ج د ت الساوي و ت ج د و معه تحملوا سهوه وهو حملت ه و ه عندما ي س ه و الانسان يتحملوا الامام وعندما ي س ه و ا م ا م احملوا الاسجد معه و ي ر ح ق سهو ا م ا م ه فان سجد لزمه متابعته اذا سجد الامام السهو لزمتني متابعته و إ ل ا ما سجد ا م ا م ا للسهو قام من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما ت ش ه د جداره وقام ن ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وما ت ش ه د وما سجد ا س ه ه و ق ط ع السهو وسهل ان يسجد ل س م ه هذا ا و ل ا ح ت م ا ل ف ي ه ق ا ل و بناء على ذلك اسجد انا اذا هو ما سجد سهو وقع و ل ح ت ق ن قطعا و ب ن ا ن ا ذلك اذا ما سجد ا م ا م ي اجد ولو استدعى مسبوق بمن سهى بعد ابتدائه ج ئ ت الى المسجد ف و ج د ت الامام يسلي وكنت مسبوقا صلى ر ك ع ة ى ئ ت و ن ا ل ف ر ك ع ة ث ا ن ي ة بعد ان ت د ي ت به سهى ه ذ ه ا ل س و ر ة و ا ض ح ة ي حقو ي س ه و ا ل س و ر ة ا ل ثانيه ة ئ ت و ن ا ل ف ر ك ع ثانيه و ا ق ت د ي ت ب ه و ل ك ن ه كان قد سهى لرقعتي فولى كان قد سهى في ا ل ر د ت ان اقول ماذا افعل في هذه ا ل ح ا ل ة انا عندما سهل ما كنت مهتم به قال تسجد معه ل ل س ه و ي ل ل م ت ا ب ع ة و ج و ب ا ل م ت ا ب ع ة واذا سلمت واذا س ل م الامام وقمت ا س ت ج ر ا ك ي مع هذا تسجد ل ل س ه و ي م ر ة ث ا ن ي ة لانك ي ل حقك سهو الامام ل ا ن ه ك ا ن ا ل م ف ر و ض فيك ان تسجد انتا في ني... سجود السهو مكانه أ ن ت الان سجدت السجود السو في وسط الصلاه بين الركعه الثالثه والرابعة. والرابعه للمتابعه وليس السجود السو موطن ب م ه ى في ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا قمت واستدركت ما فاتك ا ل آ ن تسجد سجود السو الذي لحقك لسهو الامام ف إ ن لم يسجد الامام وعلمت بطريقه ما كان ر أ ي ت ه قتلها ما سجدت معه سجود السهو إ ل ا ف إ ن لم يسجد إ م ا م ه سجد آ خ ر صلاه نفسه على النص و ا ل ما د ب ا ل نص ما رف عليه إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قال وسجود السهو و إ ن كثر سجدتان كسجوده ا ل ص ل ا ة كسجود الصلاح بشروطها و أ ر ك ا ن ه ا و أ ذ ك ا ر ه ا يقول سبحان ه ربي ا ل أ ع ل ى ثلاث مرات ويزيد على ذلك سبحان الذي لا ينام ولا ي س ك و مما ت ح س ن ه الفقهاء والشديد مذهب السابعي الجديد ونحن ذكرنا لكم أ ن ا ل ن و و ي ة إ ذ ا قال الجديد كذا يعني أ ن القديم على خلافه وهنا قال والجديد أ ن محله بين تشهده وسلامه محل ه بين التشهد والسلام فعندما ينتهي من تشهده ومن أ د ر يده عند ذلك يسجد ب ا ل س ه و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ظ ه ر فقام من الاوليين ولم ي ج ب ث فقام الناس معه حتى اذا قضى ا ل ص ل ا ة وانتظرا الناس تسليم وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم رواه البخاري ومسلم قال الامام ابن س ه ا ب الزهري الامام العظيم ل م وفعله ر و قبل السلام هو آ خ ر الامرين من فعله صلى الله عليه وسلم يعني سلم بعد السلام سجد بعد السلام سلم على يمين ثم سجد ا ل س ج ت ي ن صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك وصح عنه أ ن ه سجد قبل السلام كما ذكرناه ا ل آ ن فيما رواه البخاري ومسلم فابن جهاد الشهري ا ل إ م ا م العظيم المحدد العارم ا ل م ش ه و ر قال آ خ ر ا ل أ م ر ي ن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ل ج د قبل السلام وبناء على ذلك يكون هذا هو ا ل س ن ة ا ل م ت ب ع ة فان سلم عمدا م ت ح م د ما سجد السوء سلم عمدا فهذا مكانه كالذي ي ق ر أ التعوذ يفوت مكان د ع ا ء افتتاح ل أ و س ه و ل سلم س ا ب ي ا نسجد ن ه عليه السيد سوء قال فاذا طال الفاصل. الفاصل طويل بعد سلم وتذكر بعد ربع س ا ع ة فات في ا ل ج د ي د اتخلص م ا ع ا د ي فائده و إ ل ا سلم ساهيا بعد د ق ي ق ة او دقيقتين تذكر انه ما سجد ل ل س ه و قال ف إ ن ه يرجع الى ا ل ص ل ا ة ويسجد ل ل س ه و و بعد ذلك يسلم واذا سجد رجع ل ل ص ل ا ة كان للصلاه ي سجد. ق ا ل ى ا ل ل ص ا ة د ر سجد لو احدث تبطل صلاته وتذكر بعد فاصل قريب لو لم يسجد ما عليه شيء رجع الى ا ل ص ل ا ة وتجد السوء اثناء س ج و د السوء احدث ب ض ل ت صلاته اما اذا قلنا بانه ليس عائدا الى ا ل ص ل ا ة فانه لا تبطل صلاته لكن صحيح المعتمد ا ل م ب ت د ي انه يصير عائدا الى الصلاه انه يسمها وبناء على ذلك تبطل صلاته قال ولو سلم ج د و ف ب ا صَوْتُهَا سَجَدُ لِسْنَهُ لَحَطُوا الْأَجْلِ قبل و م خ ه السجود أربع ركعة خ ص وقتها لو ل قبل س للسهو كانت ص ا ل ج م ع ة ولكن اثنان السجود بان قوتها خ ل صوتها ا ل ق قد ص ن و أربع ر ع ك اتموا فبال ظهرا وسجدوا لسهو ل أ ن ه كان السجود م ق ر و ض ا في ص ب ا الصلاه في ولو و ه في ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في التصحي ظن شيء ي س ت ج د سجود السهو فسجد س ه ي ا ثم تذكر أ ن هذا الشيء لم يقع يسجد م ر ة ث ا ن ي ة ل أ ن سجوده هذا سهو فعل ز ا ئ د في الصلاه بعد شيئا منهيا عنه ع ن د ه م ق ت ل الصلاه فيسجد ب ا ل س ه و عنه